الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قل مؤلف وحتقه الله مكانة الصلاة مكانة الصلاة يؤلت زيان منزلة أو درجة الصلاة الشماء إن من أعظم الواجبات التي أوجبها الله على عباده تقريبا واجبات كبوة الله سبحانه وتعالى قاله يكيه وجواجه قاله يجب الشيح وأجل الفرائض تقريبا فرائض كبوة التي افترضها وقم بألله بأ سبحانه وتعالى من, من الصلاة إنه ينبوزه مهم من الصلاة فهي عماد الدين وهي لأنه قوزة الدين قوز وهي لأنه وآكد أركانه يعني كثيرا قوزة مزقا ما زين ككوتزة سانا زين بتي ليوم كازة سانا بعد الشهادتين بعد الشهادن بين وهي الصلاة بين العبد ورب بلا بلا dio sila dio mafungamano yako na Mola wako subhanahu wa ta'ala kila ukisimama kuswali wewe unazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala wewe wewe na وهي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ناين ndio ibada ya ناين ديو عبادة قوانزو تحسبيوا يوم القيامة سيفا القيامة كل مجا تحسبيوا منذ قبيسة نكوسو الصلاة نكوسو الصلاة نكوسو صلاة فإن صلاحت صلاة زكي ومزوري صلاحة سائر عمله زكي ومزوري نزيل عمل ذاكو ذات زك. يعني حسابه تكون نبي زوري سا برة صلاك ينزل ينزل زوري، وإذا فسدت الكهربика صلا، الكفن وحساب، وكن صلا متوقع نجوك، بس يا سما فسد سائر عملي، نعبد نجين زوت زبا هربيك، ذي تهربيك، ويفو المرجعني الصلا، حاكون ده مش مرجعه، يا عملي زاكوزوت كوفاولو. انبقى اي صالة اي فول تيكي هربيك هي نازيل عبادة نيجين استهربيت بي لذي لنكتيك مكانة الصلاة وهي الفارقة بين المسلم والكافر صالة انديو كي بمبانوز كي نكي بمبانوها ميسلامو نكافر تفوت النين الصلاة تفوت النين الصلاة كفير هصالي hasali sasa sisi na wao kwa tofautiana pakubwa hapo wazi na hindo alama ya sharia ya wazi kutakumjua wewe hu mwanzako au si mwanzako muangalie hizi faradhi tano uko na yeye ikiwa uko na yeye jua si mwanzako si mwanzako au mwingine nglienda kionao wewe ni muumini sasa kwa hiyo ni kipambanuzi cha wazi يا مسلمون الكافري، فإقامةها إيمانٌ قِسمه مش صلاة صلاة وان ديو إيمان، وإيقاعتها كفر وطغيان نكبوت هذا صلاة نو كافري ن نكفوك مباحة، آه نكفوك مباحة يا الله سبحانه وتعالى، فلا دين لمن لا صلاة له، حكنا ديني ويا ولنبا يقامبا حنا صلاة. يزني آثار رزقنا جساس بتوكم صحبة لا دين لمن لا صلاة له نهمني عمر رضي الله عنه ها ديني ها ديني بقوم بها نصلى يعني فيه هو ها ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا ها نحظي كنيه إسلام يقوله أبا يقابا أمي أن تصله، أباي حصالي كوني وسلام هو هنا حفيات يعني هنا سهاميات، هنا سهاميات كوني وسلام، لاني الله جب صلاه، كوني معنا صلاه سهم كوبا كوني دين، سهم كوبا سام، بفتح كياتك صلاه، أنت بتجد سهم ذاك ذات دين، من حافظ عليها موني كويه فاد إذا سال كان من بيت. كانت له نورا في قلبه هو نور ونوره يا الله صلى الله عليه ووجهه نوسوك اوسو ومتو في هنغار تفوتك حب وزانا ووصو ومتو خمس صلوات انتظارنا عن بيها تلف تماما حتى كن وضاء ووجه ونيني كسبابه هو يتواف مرتانا كنسكتين كسباب Waya tamaa moja atawali. Kifuatako sasa, selfie la sheikh. Huwa ana nuru fulani ya uhu na salaah. Kwenye uso yake. Kwa kabri hii na kwenye kabri yake. Kwenye kabri ila moja atapata mwangaza kulingana na amali zake. Ana kuna mwangaza huko. Kuna mwangaza. Lakini hasaba ya amali yako ndio kuangara kwa kondania kabri. Na sehemu kubwa yake ni sahimu kubwa yake ni sala kwa hivyo pia sala ni nuru kwenye kabri wa hasri na vile vile sala ni nuru siku ya kufufulia maana يوم القيامه ni giza giza kuna maji wako naweza kuna nyota kuna lolote giza moja kila moja nuru ni ile ile ndio naye kwa ajili ya amaliazi hata unye kupitia nuru yake mwenyewe ya imani kwa hivyo sala ukihifadhi sawa isakuwa ni nuru yake kuongoza barabara pia baada kufufuliwa wa kana lahu najati yawm alqiyama nasifu ya tiyama amedhaminia kufaulu Zaman na kufaulu na hii dhamana inatoka kwa hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume sallallahu alaihi wasallam ndio lesema qaykula hunajati yawm alqiyama man hafaza alaiha ni riwaya sahih na hivyo hii ni dhamana inatoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mkwamba siku ya tiyama moja kwa moja huyo kufaulu ولا هفيل وحشر مع الذين أنعم الله عليهم بعد ذلك تقول لك لأنه شهيدة عبادة كبثة بعد ذلك قبثة نور ذاته وحشر مع الذين أنعم الله عليهم فموية نواليا باوقف الله ونعمش لأنه قدر يجب أن يقبفونه ونفقه ونفقه ونفقه ونفقه نعم من النبيين من نبي siddiqin awale waqouli was-shuhadaa was-shuhadaa was-salihin hawa ndio watu utakua nao ukisuhudiana nao kwenda kwenye mahshar yaumul qiyamah kitoka kabrini ataona nyuso nzuri za anbiya na salihin na juhada la نا هاون دولوكم معرفي كوزوري يعني كيشو آخره توكي توكل بجيراننا شو كمهانا إن شاء الله أمتعلا خير من هو متوقع ناتشوا خيري فاسكين يوما ومن لم يحافظ عليها أباها كوزهفاة سال ما رأيوك أصلي ما رأيوك ما رأيك فتيا ما رأك الساليا كياش عديلي أباها كوزهفاة لم يكن له نور أتكوى هنا نور يعني قنزي قبرين نجيزت قنزي قبرين نجيزت صلى الله العافية والسلام فالتارشة ولا برهان ولا كش آخر أتقواهنا هواج كجت جامري الله هذا جت جت جامري الله نهاتك صلاة صلاة تهاتو كتاب جت جامري الله الله صلاة هواج ولا نجاح نأتي بهونا هواج، هين نتيجة إن كوباوتة فعل، أكونك فاوله، ومشين دا من بجيته سو، ومشين دا كتوه هواج، إذن لا نجاء، إذا كونك فاوله، موجا كموجا، هيكو فعل، يوم القيامة سيقيامة، وحشيرة، لما أخ ياك من جين النهاية، وحشيرة مع فرعون، لكن تو كقبرينك ففوليو إيه، ها إنه مجرى نزاع، أتتو كناوات ووافق بس، موجا النهاية فرعون. ولا مدايم بكرة أولوهيا اللي يعظ بالله. أصلًا كتوكا قبريني أكُثر أنا هاد ترجليني نبى. وترجيانين نبى لي نمتمي صلى الله عليه وسلم أنى المرؤ مع من أحب من آدم أتفقولون أولم تندع سؤال إباز الموليز الصحابة. صحابة الموليز نمتم سؤال. أكملوا تكاني أكمل مين تكاكو أنا يدك شو آخر؟ mie me napenda injili ya akhira ni kufataniana na yeye kona karimu na salasa. Al-mubali al-mar'uf mahman Bas kama hiyo ni hivyo bas خلاص. Ule unayempenda ndio utatoka naye kabla kubafunwaje. Wazi boye kisi kwaad. Mikwaad. Kwa hivyo ina maana sala ni watu ha ndio marafiki zangu. Na maana na hawa watu ndio إنما maana wewe wafanana na subhana allah yana mfananishwa na ahli zandaqa wal kufur hali yake iko sana sana hali zaha zafanana subhana ndio maana katoka nao kesho kwenye kaburi maa firaun wa haman na uta lengamiza wa haman ولكن المهندسوا كم كبروا، وعُبَيْي بن خَلَاف، نهون دوا كونزا، ألو ينجزا مسنا مكوين جزرت العرب، عُبَيْي بن خَلَاف، حاوته، نديهم بوكوامبا رف قيال، صحباياك أنتو كناهم، كيشو آخره والعياد بالله نهوني صناديد الكفر، نفيديو فكفرة، يقول الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الصلاة. أسماء إمام احمد رحمه الله عليه كتاب شاكى الصلاة. نقوم ننام يا امام أحمد سهما. جاء في الحديث لما قويا كني لا حظ في الإسلام لمن ترك الإسلام لمن ترك الصلاة. ها نسهم ويوت يديني يو, يو إسلام أم بيقام بع التوات الصلاة. ها نسهم ويوت يو كني وإسلام أمته بيقام بها الصلاة. هو هذا وإسلام واتكتب كده. يو. أعتقد أن الإسلام هو هذا وقد كان عمر ابن الخطاب نالكوى عمر الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق مهما محمد سيما لكوى عمر رضي الله عنه أكوان ديكية ميجي ليوم باليوت آفاق ميجي ليوم باليناية أكوان ديكية بروة أكوان ديكية إن أهم أموركم عندي الصلاة إنه بروة يا عمر Wa ambia Mambo muhimu sana Yenu nyingi kwangu mimi Yeni mimi nakikulia Mambo muhimu kwenu nini Asala Nisala Hayo ndiyo mambo na yakakipa umbele sana Kwenu nyingi Faman hafadha Faman hafadha Yoyote takaku zihifadhi zisala Hafibadina hu Amifadhi dini Hifadhi dini Bersi hifari salah yaku hii Sikupiti Waman zaya Natakai kuipoteza salah Kaizhisha Fahuwa limasi wahu adhiya Bersi ye zile Ibadah zingine yada zipoteza zaydi Yani kia salah pene mshina Na yale mingine yati ya dini pia kaya So janza un salah Janza nini? Sala Ikiwa salah huna Utakuta mtu mpesi kufanya maasi wa mingine yati كما hana sala sala zako za matata utakuta kwenye shirki yuko utakuta كوني bidai yuko utakuta kwenye fahisha yuko kila mara kwa sababu hana kinga allah subhanahu wa ta'ala kama inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar wal baghi sasa ikiwa hana sala ina maana haya mambo atakatazika atakwenda kwa ina maana ndo maana nitakwambia hii sala ikidhibitika fadhala hayo mengine yetu tayeepuka na hii ukiyakiilia utaparagayo mengine yote wapo ndio akasema fa huwa limasi wahu adya basi ukipoteza sala basi na ibada nyingine zote utakupoteza daima wala hifadhi fi alislam liman taraka as salaa ndo manene umar e athari ya umar wala hakuna hadhi kwenye dini ya uislamu hayana kuna sehemu ونيو اسلام لمن ترك الصلاة ولا لها تصال قال كشا كسين كل مستخف بالصلاة مستهين بها كلام بأيكوان بأيو ويتكوليها ببسي فالا استخف بالصلاة ويتكوليها صلاة كيف خفيف كيف سي مهم قواتي مستهين بها أنا إيهانا ويبوزا يمونيكو يبوزا بوزا أحمارا يوكو mara patikani mara eh hayo hifadhi fa huwa basi mwenye tabia hizo mbili fa huwa mustakhifu bilislam huyo pia yotechukulia uislamu ni hafifu au mustahini mbi na yaodarau islama utukulia pia uislamu dini haina mhimu sana kwa tikuza sala ndio nipuza dini yote ndio maana yake wa yao yani sehemu ya ukubwa ya dini umma nini filislam katika uislamu ala qadri haddihim fis sala ni kwa kulingana na haddih yao kwenye sala kiwango cha sala alonazo ndicho kiwango cha dini alichonazo hiyo wengine nini kulingana na sala yako ndio dini yako itakavyokuwa nayo ukidharao sala ndio dini yako itakavyopungua bahaka na mtu kwa na islamu na dini ya ala kadri rabatiin fi salat nikwa kulingana na hamu yake ya sala ukiona ana hamu sana na sala basi ujua na hamu na dini ukiona hamu na salat basi na dini nyote ana hamu nayo kuangalia utakuta mambo mengine yote yoni kuepuza ya dini kwa sababu sala amepuuza farik nafsa ka ya abdallah jitambue nafsi hayo temeno imam ahmad kazaendelea kusoma akwambia imam ahmad فعرف نفسك يا عبد الله يتنبوه نفسياتك يجuye نفسياتك إيه من هذا إيه يا الله واحذر نوتهذاري أن تلقى الله أكترانا ملوكه الله ولا قدر للإسلام عندك نوله هنا سهم يتهو إسلام يعني هنا سؤال تحذر أسيديك أكترانا الله سبحانه وتعالى ولا قدر للإسلام عندك قاله هنا وإسلامك كويه هنا شيء هنا شيء تجد يعني سؤال Salah kwa kwa ayna, umuhim. Chunga na hiya tabiya. Fa, in, fa inna kadra al-islami fi kalbiki, hakika cheo cha u-islamu kwenye mwe wako, kakadri salati fi qalbi. Ni kama cheo cha salah kwenye mwe wako. Eni yani, butaku jipi mambara mojo tajijua. Kiangalia yaya, mwe wako. Vipi unavupenda salah, nifo navupenda biji. Nifo navupenda biji, dini yaka. Na vipi unavupunguza salah, nifo navupunguwa dini yaka. سيما إيه وإنما كي شاء سيما وقد جاء في الحديث يمكوجأ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكي وانتومي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقام بأسيما الصلاة عمود الدين سألان ديونغوظو كبوة دين ديونغوظو يلوكيث النبي ألست تعلم أكب أنفانه ألست تعلم أن الفستاد Kwa mba hema, lile hema Iza sakata liki anguka Amuduhu ili nguzo zaki Ili nguzo ya katikati ya kusmamisha hema Ije anguki Sakata Iza sakata amuduhu sakata Ili nguzo ya katikati ya hema Yiki anguka Hema mzima lita anguka Zile zaubavuna ta zina fayda Kasabu ili asli ya katikati Ime ondo ka Asa zile zengine ni mamu mengine ya dini yote ya. Ziki wako zile, hakuna kitu. Heba itakwenda, ya ni dini itakwenda. Basa bile nguzu ya niya katikati, ambao nisala ya niondoka. Amiifananisha na hena. Wala miyuntafa tumbi, wala bilautadi. Wala hautonufaika na ile tunubari. Ya kia kufinika. Wala autadi, wala zile nguzu zengine indogondogo wa Ile heba yote itanguka. Kwa sababu yashiko na ile ya katikati. Na hiyo ndo soalak kisha sema wa idha qama amudul fisafat lakini ile ngoza yake wakati katikati kasimama saa saa eh ngoza ile hema intufi'a bitummi watu tumufaika na ile tunubari kupata kivuli wal autad na vile صلاة هي في مكمة هي مهمة من الإسلام بس هو إسلام صلاة كتجو إسلام نيل الجوز مهم وكني خيمة يا بستان فانظروا رحمكم الله تزمني الله ورحامه واعطلو نكويننا كيلي جميعنا كيلينا وأحكم الصلاة نموحي كمشى سؤال يعني نموي سؤالك بالزور قبل صفا إحكام وكلي كمليشة يعني كوإتمام واتقوا الله فيها namumchi Allah ajwe hisala mumchi Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hisala wataawanu عليها namusaidiane kwenye mambo ya kuswali ni nisaidiane nini kwenye kuswali kwa kunasihiana kwa hasalia na watu wasaidiane kwenye ibada kubwa watanasahu fiha namunasihiane kwenye sala bi ta'lim huko ndoko nasihiana kwa kusomeshana ile sala muisome muijue wala kuna kusema mimi hujui huwa hujui uki ambi Abu Saleh atasasayif uki ambi Abu Saleh wewe na isema wajua hasma masal utashanga hayohon do wajua hao kihuliza ambayahajui inani so utashanga zaidu anayisema wajua asalif ha. uka uliza lulia ambayahajui inani Abu Saleh kwa hivo wakuna kusema wajua kwa sababu hili muhaikwekewa na wajua ambekewa wotu anayijua asalif anayambayahajui asalif no maana ajua حتى علماء وهي تجيء صوم لتحقيق العلم يجب تفكير مرتبه تحقيق العلم كما صوم؟ اعين عالم فسق لا عالم حصامه هنا وصمه زي نا من باب أولى اسامه فاي العلم لمن قواته واتو انا يجوا ناس يجوا من باب أولى اه فاي ما يكون ممكن سبعه يجوا لا صوت الفا هاي نعم وجوا لكن صوم تمه صلى الله عليه وتامرشا تسوم أقول تلميح ممكن شكو جوا بس أما سنايف على السماوات على السماوات طالب العلم فريضة على كل مسلم ولا هكتب بكي وانجو كم بقي سكيا كي وانجو هيك بس سومنده أمري أكوسوما يمتangible كلام حتى لو فيك دكتور لازم نسون نحن تنامي هالحديث لو فيك دكتور أفكر نسون نحن تسمعين لا كي يبني أمري نسون كلام تكيد أبوي أكون يجي كل لا سومه ها فكيف نعمل أهم بابي أولى. لو أمر يتطلب العلم نيوه يتوسط. سيسى تناول جوا. نسيسى تصدق جوا. صوت اللازم يتطلب العلم. قالوا يقولنا يا سلاميننا جوا هاي للمسجد. في حديثكم بيعم جون جاي. طلب العلم فريضة على كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فريضة. هو إذا كنا نبيا نيجي شتى كليزا فراريات كي بموجان. كوني يلتو كي بمو. وكيف كيو أدار يهيب. بس كي يبو أكون أحسن. كي يبو sote ya baasa tisomi masala sala na masala ya dini yote baada ya sala moja baada ya moja hata ukifa ukifa kwenye amri wako wewe ukufa kwenye kusoma wallahi kheir ibn abou ahmed al-fuliza utamaliza lini wewe riwaya za hadith kila leo ni hadathana hadathana umaliza ilmu akasema mtamaliza kitu akaburi akasema amru na Wa fi riwayah ali ulizu akasema min al mahbara ila al maqbara Al jibz yaumini sisi kusoma ni kutoka kuzaliwa min al mahd kutoka udogo kuzaliwa ila al lahad mpaka tukepo kwenye ufuko pale tukommaliza kusoma eh riwaya nyingine mabahada akasema min al kutoka kwenye kitupa chawino kuandika elim mpaka ila al maqbara kama mtu wa kabrini hapo mtamaliza elim haya sisi nyingine msameni Ah, ni Imam Muhammad rahimahullah. Hese ma hapo ndio haa no wala leo ile hadithi. Makafahamu kwamba jambo la kusoma mpaka kitabu linde mwisho. Yaani paka bado wewe waosha Subhanallah, la shaka hili ni kuonesha wa ilmu ya sharia na watu kujifunza kiasi kikubwa sana. Sasa wewe angalia mafhumu salaf. Umeona kama ni Imam Muhammad. Akwambia yeye atamaliza kusoma kitabu. Atamaliza kusoma أكيد ولكن كل السكوت وكتبة أتفت علم الدين. بالي أنا من هنا ممكن يسمع. اكبيت السكوت إذا مضى عليك يوم ولم تتعلم علمًا يقربك إلى الله فعلم أنك على خطا. أنا من هنا محمد رحمه الله. سمع؟ كل السكوت نوبيتيه اكبيت السكموية. حكوجي فن زجاج موية لفقربي شاف الله. يعني سكوت زما اكبيت هو كبر حتى في دموعه علم يدين. بس يجوا يوم يخسرك كويس، آه، هو ها لكن ماله الله فهمه قبوا نجوكم ولا فريقه، لكني حال زاتو نكما هي حديثي هيفني كازي صحيح، مارس كويسي برا بكرة، مبقى... تانجو برا حديثي هيفني كازي، هي... بكرة توأوليس أساليما هيفني أو كازي نيم في، دكتور سوميز لما بس هيفني كازي تزفيت، <تصفيق> ختباري حديثي داودو تانجو هيفني كازي كويسي إشكال، لابد نايم في أطول أبو لين فريقه تانجو كويسي aitumiki mana ulimwengu mbadilika kifu lakini angalia sisi sahih hafziye ku kwenye ilmu hii kila moja ujiulize nafsi yake ana masama ngapi ya soma ilmu alafu tujiulize ili ilmu mbosifariwa tuna masama ngapi kila moja ya tajibu saa kila moja ya tajibu na vile tunafutu inusha watoto angalia masama ngapi tunawateke kwenye ilmu mbosifariwa masama ngapi tunawalesha kwenye faribu Lingganisha hii hal. Namanana mamu ahmadu kapa kusoma. Nkutoka hukum paka kufa. Kila moja fayaliya tuku dara jala. Kwa mbahatua wezi. Wala ilafahamu. Lakini mzazi anayafahamu hii hadithi. Alafu anayona hai mamu yoti. Alafu mtoto waki anshindwa kumbangia. Kusoma ilmu ya faradi. Kuliku ili mingine. Khasara sa khasara. Ndohi hii nateija muna ayona. Kila wakwa kiwa mbali na ilmu. Wa kijona aafu wa juhu wa naa kidogo shasya kwenna Hindo hata Wallahi umma wa, wa, wa poti ya Kila umtua kijona aafu wa shafikiya kwa juhu wa Haya angalia majaliz hakuja sasa kwa zungumza masala ya dini kutuwa fatu Kila moja yustik Kwenye rong Angalia kila moja kutahari ya tabarabarani kutuwa fatu Alafu muangalia Ami pa masama ngapi kwenye dini kwa. So. Hakuna chuchot Sasa fatuwa zanimu Ikiona kusoma nyimbo unasema huna time wala huna time kufunza watoto wako. Kwa nini wao wafata? Ah, hu ndo mchangao. Ambapo zamani watu walikuwa na elimu nyingi na wakiogopa kuwafata. Muona hali zetu nanga. Allahumma sa'ini hali nzuri hadha. Musi nziiba hadha. Tayeb. Nasema Muhammad hapa mwisho. Eh, watanasafu fiha bitta'li, kunaseheane kuhusu swala kwa kujisoma, muifunze swala. من بعضكم لبعض، بعضين وولهنا وجوده وفندش إن زمان باقان باوجود. والتفكير نمكم بوشانة جنبه الله من بعضكم لبعض، بعضين وبعض. من الغفلة ووله الغفلي كنصالة، والنيسيان ووله الإزهاق والصلاة وكمبوش ورودي. فإن الله عز وجل حكى الله عز وجل قد أمركم أمير إمريش هنيني أن تعاونوا مسيديان على البرد والتقوى كيما بمما نت wana mwanzo wako hakiki nasiha takwallah ya akhi nafsi zini ka salih wa haka haya ndo mambo mema ya kusaidiana was salatu wa salaf afdalul bir ndio hakuna bir zaidi ya sala na tumeamrishwa tusaidiane taawanu ala albir basi hakuna bir zaidi ya sala hiyo ndio bir kubwa waja alhadith anna an nabiy sallallahu alayhi wasallam ان اول ما يسال العبد عنه من عمله الصلاه حقيقه جambo la mwanzo ambalo kwamba mje ataulizwa kuhusu amal zake ni sala fa in tu qubilat minhu zikikubaliwa kwa kiasi na sala zake zimepita vizuri makbula salatu fa in tu qubilat minhu salatu yakikubaliwa yeye zile sala فصلاتنا آخر ديننا. بس يسيرنا مموحمد. صالة زيتون ديو موشو ودينيه. وهي أول ما نسأل. ناين ديو يمبو لكوانس. يعني كواني دونيا يمبو لموشو متوكوا على ميات يموشو واسلامو انكوطال. وكي كوثا هيو خلات. ما كوثا واسلام. يقول كواني موشو على ميات يو اسلامو يموشو. بس كون يقولي زيادة في آخر يتفجة كواني قوليز. وهي أول ما نسأل عنه غداً نا ينضي أملاكنا بلوكيشن توريز ومن أعمالنا يوم القيامة كتير كعمال زيدو سقو القيامة. فليس بعد فليس بعد ذهاب الصلاة الإسلام حكنا بعد كون رك صلاة وسلام تينا صلاة من رك خلاص وسلام من رك ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب يذهب من الإسلام نوالها كون دين يرث إكيف صلاة نضي أملاكنا ميشم تقوتشا كنيه إسلام يعني ميشم Yani alama mwisho ndo huyu. Kimona mtu pia mpaka kusali hasali. Iwa huyu ame malinza wa islamu waki. Wate shaw malinza uwangusha. Raka sala metupa intaha. Ndomana ndo. Akhiru shayi. Fakulu shayi ni ya zhabu akhiru. Kila kitu kikitu wa kimionroka. Huwa mpaka kimionroke mwisho waki. Aosio. Hapa tukisema watu wa mionroka. Lakabakia mmoja. Huwa mionroka. Lakini ulu wa mwisho pia kishakutoka. Hata sasa watu huwote wa shawondoka. Sasa ili ya mwishu, salah kionee mitoka ishakwenda jua watoto yani binnyiote imeenda ni nyote kwa hivyo kitu unikondoka mwisho wake mwisho wake kiondoka basi jua na mwanzo hakuna wala katikati hakuna ndio dhahaba jamia fa kullu shay'in yadhhabu akhiru kitu chochote kinachoondoka mwisho wake faqad dhahaba jami'uhu na kimeondoka chochote kila kitu kitakapokuondoka mwisho wake huwa ina maana ni choote kimondo na sala ndio uislamu أساس أسالك يوندوك هو إسلامواته يوندوك مشوعة و هذا غرار إمام أحمد رحمه الله امتهى كلامه رحمه الله قلنا نمشه ومن نعاكي رحمه الله قلنا كتاب الصلاة نفسه من هذا القلتكم أحبالي إن شاء الله تعالى تقول يقول لي درسة كيشة من الله تعالى عالم صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين